له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عنا الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك أما بعد حياكم الله جميعا وجزاكم الله خيرا على حرصكم على حضور هذه الدورة أو هذا الشرح وقفنا في الأسبوع الماضي عند البيت الثامن عشر عند البيت الثامن عشر وهو وكذا المشدد منه نحو مبشرة أو غير ذاك تقوله في شأن ونبدأ اليوم إن شاء الله في البيت التاسع عشر من أول البيت التاسع عشر يقول السخاوي رحمه الله واليا وأختها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان وكمثل أحيين ويستحي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان لا تشربنها الجيم إن شدتها فتكون معدودا من اللحان في يوم معقالوا وهم ونظير ذا لا تضغموا يا معشر الإخوان والواو في حتى عفا ونظيره إضغامه حتم على الإنسان هذا هو البيت الرابع والعشرون لعل ما نقف إلى هنا والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ البيت الذي بعده أم ترون الزيادة كما يسمح الوقت وقفنا في المرة السابقة عند قوله رضي الله عنه وكذا المشدد منه نحو مبشرة أو غير ذاك كقوله في شاني كان يتكلم على حرف الشين كان يتكلم على حرف الشين وقال في البيت الذي قال له بين تفشيه مع الإسكنى وكذا المشدد منه نحو مبشرة أو غير ذاك كقوله في شاني يعني أظهر تفشي الشين إذا كان ساكنا إذا كان ساكنا مثل اشترا وقال الذي اشتراه هذه الشين ساكنا أو مشدد وكذا المشدد منه مثل مبشرا مبشرا كما ورد في القرآن أو لم يكن مشددا أو ساكنا إذا كان متحركا يعني لا مشدد ولا ساكنا متحرك مخفف مثل كل يوم هو في شأ كذلك أظهر التفشي فيه لأن صفة التفشي صفة دائمة أو ثابتة في الشيء ترتفع إذا كان الساكنا أو كان مشددا ولكل حرف حالته او درجته اذا كان سعكنا او كان مشددا او كان غير ذلك ولكن الصفة لا تنفك عنه الصفة لا تنفك عنه ابدا التفشي لا ينفك عن شيء ابدا لانه صفة ملازمة له بدأ في البيت الذي بعده وليا واختاها بغير زيادة في المد كالموخون والميزان كان الاصل أن يذكر هذه الأمور أو هذه القائدة في باب المد في عندما تكلم على المد ولكن هنا يتكلم على حرف الياء يتكلم على حرف الياء بما يجري له وأدخل معه حرف الواو ونحن نعلم أنه يسير على ترتيب المخارج يسير على ترتيب المخارج والواو تعد أو تعتبر من آخر الحروف لأن الواو تخرج من الشفتين وإنما ذكرها مع الياء هنا لأنها ملازمة لها في في المد والياء أختها أخت الياء الألف والواو لأن الثلاثة من حروف المد تكلم عن الألف قبل ذلك وتكلم هنا على الواو والياء والياء وأختها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان بمعنى أن الحروف المد إذا لم يكن بعدها همز ولا, ولا مشدد عفوا لا همز ولا سكون كما ذكرنا قبل ذلك فليس فيه مد ليس فيه مد إلا المد الطبيعي كم حرك المد الطبيعي كم يمد المد الطبيعي ما هل أحد يجيب حركتان وقلنا أو قدرنا الحركتين ما هي أم وهو المقدار الذي قدرنا به الحركتين, الحركتين ممتاز الألف قدرنا نطق الألف الصحيح بحركتين فهنا يقول واليا وأختها بغير زيادة يعني تمدهما مدا طبيعيا تمد الألف والواو والياء مدا طبيعيا يعني حركتين بغير زيادة على المد الطبيعي مثل الموفون بعهدهم عندنا واو وواو الموفون بعهدهم الميزان الياء في الميزان لا تمد إلا مد طبيعيا لا يزاد عليها بغير زيادة في المد أو على المد المفون بعهدهم الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان حركتان أو نمده بمخدار حركتين وبيانها إن حركت كلسعيها هنا يتكلم عن الياء فقط يعني في البيت السابق كان يتكلم على مقدار المد الطبيعي ولا يجوز الزيادة عليه ما دام ليس بعده لا همز ولا سكون كما سبق وأوضحنا هنا يتكلم على نطق الياء يتكلم على نطق الياء بمفردها وبيانها إن حركت كالسعيكم أو كالسعيها وكبغيكم والياف العص ياني كل هذه الكلمات اليافة متحركة بغيكم يا أيها الناس إنما بغيكم إنما بغيكم أو لسعيها لسعيها راضية العصيان كلمة العصيان يعني بين اليا ولا تضعفها أو ولا تبدها ولا تضيعها أو لا تنقصها حقها إذا كانت متحركة لسعيها لسعيها هنا لا يتكلم على المد وإنما يتكلم على نطق الياء وكمثل أحيانا ويستحي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان هنا احيينا احيينا يستحي لو نظرنا الى احيينا ويستحي لو وجدنا انهما مثلين مطلق بمعنى الحرف الاول متحرك والثاني ساكن ويستحي ايضا الحرف المتحرك او المتحرك واذا وقفنا عليها ساكن يستحي كذلك مثل احيانا ويستحي اذا التقى الياءان سواء ان سكن الياءان او سكن احدهما وتحرك الاخر بين المتحرك والساكن او بين المتحركين معا بين المتحركين معا يعني وبيانها الحركة وبيانها إن اجتمعت مع غيرها وبيانها إن اجتمعت مع مشدد مثل الغي يتخذه وإن يرع سبيل الغي يتخذه سبيله وهنا قال الغي يتخذه في الفرقان ليس المقصود بكلمة الفرقان أي سورة الفرقان لأن كلمة الغي يتخذه في سورة الأعراف وليست في سورة الفرقان أما سورة الفرقان فليس فيها الغي يتخذوه ولو قال الغي يتخذوه في الأعراف لغير القافية القافية عنده نونية أما الأعراف بثنتي بحرف الفاء فلا تصلح معه كلمة الأعراف هو بين أمرين إما أن يقصد بالفرقان صفة للقرآن وهذا يعني أو أو جاز أو خرج من من الخطأ أو من الالتباس، إما أن يقصد بكلمة الفرقان صفة للقرآن. القرآن أيضا من صفات الفرقان وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلت زيده، وإما أن يقصد بها صورة الفرقان وهذا خطأ لأن الغي يتخذوه لا لا تقع في صورة الفرقان ولو قال الغي يتخذوه في القرآن كان أفضل. اولا مش على القافية وثانيا يعني أطلقها لأن كلمة صورة القرآن يشمل صورة الأعراف ويشمل صورة الفرقان ويشمل كل الصور فالغي يتخذوه في القرآن أي هذا المثال أو هذا هذه الكلمة موجودة في القرآن كان الأول أن يقول الغي يتخذوه في في القرآن ولو قال القرآن لا يغير الوز ولا يغير القافية ولا يقع في الإطاء لو أحد علّه ما معنى إطاء سؤال بعيد عن بعيد عن التجويد ما معنى إطاء الإطاء هو عيب من عيوب القافية وهو أن يكرر الشاعر الكلمة، أن يكرر، أن يكرر الشاعر الكلمة، اللفظ في نهاية القافية بعد أقل من سبع أبيات في القافية في القصيدة، يعني يكرر كلمة مرتين في قافية متتالية أو بعدها ببيت أو بعدها ببتين أو, أو بعدها بثلاثة إلى سبع أبيات. إذا تعد سبع أبيات لا يسمى إطاق. ونحن لو نظرنا كلمة القرآن لم نجد قبلها سب قبلها بسبع آيات ليس فيها كلمة القرآن. وبعدها بسبع أبيات ليس بعدها كلمة القرآن إذن لا يكون هناك إطاق. لا يكون هناك إطاق وهو أن يكرر الشاعر اللفظة في القافية بعد بيتين أو ثلاثة أو أربعة إلى سبع أبيان. فهذا يسموه عيب من عيوب القافية على كل وكمثل أحيانا ويستحي ومثل الغي يتخذوه في الفرقاني أي, أي, أي أظهر أظهر آه آه الياء إذا تكررت سواء سكن الحرف الأول منها أو الثاني وسواء اجتمعت مع حرف مشدد في سؤال ولو كان التكرار في القافية لا يخل بالقصيدة لا أدري هذا سؤال أم هذا تعليق ولو كان التكرار في القافية لا يخل بالقصيدة أنا أرى أنه لا يخل بالقصيدة ولكن يعيبون الشاعر هو ليس عايب في القصيدة وإنما هو عيب في الشاعر قالوا أنه ليس عنده إلمان بالمعاني أو كفرة الألصاب والله أعلم أما هو من ناحية الوزن والقصيدة لا يخل, لا يخل بالقصيدة والله أعلم لا تشربنها الجيمة إن شددتها فتكون معدودا من اللحاني بعض الناس من الأخطاء التي يقعون فيها إذا شدد الياء قربها أو أشبعها بصوت الجيم وهذا ما يقع فيه كثير من الناس الغج يجعل لها نظرة تشبه نظرة الجيم الغج وهذا من الخطأ لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحاني. يعني إذا قربت المشددة بالذات من الجيم تكون لاحنا واللحن هو والخطأ والميل على الصواب او الخطأ في كتاب الله عز وجل. الغج هذا خطأ. الغج إذا شددت الياء تبعد لفظها عن لفظ الجيم او لا تشربنها صوت الجيم الغج الـ يا ايها وليس يا اجها بعض الناس اذا شدد الياء قربها من الجيم فهذا خطأ أو يعد لحنًا لا تشربنها الجيم إن شدتها ولا يقع الخطأ إلا في الياء مشددة لا يقع الخطأ لا يقع هذا الخطأ إلا في ياء مشددة يعني لو قرأنا أحياينا ما ما ما ما أظن أن واحد يخطو ويقول أح ويقرب الياء من الجيم سواء الأولى والثانية أو, أو سعيها أو بغيكم أو العصيان أو, أو, أو الكلمات السابقة ما أظن أن أحد يخطأ, يخطأ مثل هذا خطأ ويقرب الياء في الكلمات التي ذكرناها في إلى الجيم وإنما يقع الخطأ في الياء المشددة وهذا يأتي نتيجة في مبالغة في المبالغة في التشديد يأتي نتيجة المبالغة في التشديد هو التشديد مطلوب لكل حرف ولكن إذا شددت الياء اكثر انقلبت او اشربت بصوت الجيم فهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من القراء في يوم مع قالوا وهم ونظير ذا لا تطغموا يا معشر الاخوه الاخوان هنا قاعدة في يوم في يوم يا ويا قالوا وهم واو وواو والقائدة العامة قائدة عامة كل مثلين أو كل حرفين مثلين اجتمع معا وسكن الحرف الأول وتحرك الحرف الثاني لا بد من الإضغام لا بد من الإضغام إذا اجتمع إذا إذا مثلين والمثلين ما معنى مثلين ما معنى المثلين وما معنى المتجانسين وما معنى المتقاربين وما معنى المتباعدين المثلين أو المثلان هو الحرف المتكرر هو الحرف المتكرر ميم وميم ياء وياء قاف وقاف كاف وكاف تاء وتاء وهكذا باء وباء إذا اجتمع القاعدة عند أهل التجويد إذا اجتمع حرفان مثلان وكان الأول, الأول ساكنا والثاني متحركا أضغم الأول في الثاني بدون خلاف اضرب بعصاك اضرب بعصاك كنتم مؤمنين أضغم الأول في الثاني بدون خلاف كانت تأتيهم كانت تأتيهم تضغم, أو تضغم الأول في الثاني بلا خلاف إذا اجتمع المثلان يعني الحرف المتكرر وكان الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك أضغم أو أضغم جميع القراء أو كل كل العلماء اتفقوا على إضغام الحرف الأول في الثاني من المثلين إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الحرف الأول حرف مد. إذا كان الحرف الأول حرف مد يعني إما واو أو يا. في هذه الحالة لا تضغمها. القاعدة نقول إذا اجتمع مثلان وكان الأول ثاكن والثاني متحرك أضغم الأول في الثاني إلا إذا كان الحرف الأول حرف مد. يعني إما واو أو ياء مثل في يوم لا يجوز الإضغام لا يجوز أن نقول في جوم هذا من الخطأ ولذلك قال في يوم مع قالوا وهم ونظيروا دا يعني قص على هذا لا تضغموا يا معشر الإخواني لأن العلماء أيضا اتفقوا على عدم إضغام حرف المد سواء كان أو, أو, أو, أو ياء في يوم مع قالوا قالوا وهم وواواوا لماذا لم تضغم لانها حرف مد لأنها حرف مد. الحالة الثانية اذا كان الحرف الاول هاء سكت اذا كان الحرف الاول هاء سكت ايضا على الراجح انها لا تضغم مالية هلك عني سلطانية الهاء من مالية والهاء من هلكة متماثلان والحرف الأول ساكن والثاني متحرك ولكن على أرجح الأقوال لا يجوز إبغام الهاء في الهاء لا يقول مالية هلكة مالية هلكة وإنما يقول مالية هلكة بفك الإبغام أو بياء ساكنة وياء متحركة خفيفة الخلاص أو النجاح من عدم إبغام مالية هلكة تخفيف الهاءين ماليه هلكة. أو قريب من من السكت لا تسكت ماليه هلك ه, ه... سكت. آ... لا الهاء في الهاء لا الهاء في الهاء الحالتان آ... اللتان لا يضغم فيهما المثلان هما أن يكون الحرف الاول حرف مد يكون الحرف الاول ها سكت في يوم مع قالوا وهم ونظير ذا لا تضغموا يا معشر الإخواني والواو في حتى عفوا ونظيرهم اضغموا حتم على الإنسان حتى عفوا وقالوا يقول إذا اجتمع حرف لين مع واو يعني واو قبلها متحرك قبلها مفتوح عفوا ويا قبلها مفتوح أضغمهم عفوا وقالوا و لماذا أضغمنا عفوا وقالوا ولم نضغم قالوا وهم لماذا هل أحد يجيب لماذا قال لا تضغم قالوا وهم ويقول اضغموا حتى عفوا وقالوا ونظيره حكم على الإنسان ما الفرق من يجيب لماذا امتنع الإضغام لا المخاء المخ... ليس له علاقة من خارج امتنع الإضغام في قالوا وهم لأن الواو في قالوا حرف مد أما عفوا وقالوا حرف لين وحرف الليبي يضغم في يوم مع قالوا وهم ونظيروا ذا لا تضغموا يا معشر الإخوان والواو في حتى عفوا ونظيره اضغامه حتم على الإنسان هذا هو البيت الرابع والعشرين لعلنا نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة وهل هناك سؤال أو استفسار أو زيادة إضاح كما طرون هل هناك استفسار أو أي شيء فيها مكان الفرقان القرآن وهذا هو ربما هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل حتى يخرج من الالتباس أو لا يقع أو لا يوقع القارئ في لبس يظن أن الغي يتخذوه وقعت في صورة الفرقان لا يتطرق إلى الذهن أنه يقصد بكلمة الفرقان أنها صفة للقرآن والله أعلم فكان الأولى أو هذا هو الأفضل أن تغير كلمة الفرقان بالقرآن والله أعلم